مثال ذلك فقير جاءه شهر بالحج من آخر عمره وهو على الفقر إلى في حياته وهو لا يجد الزاد لكي يؤدي فريضة الحج والعمرة عنه فلما ول شهر الحج اغتنى فحينئذ مبغتنى ينتظر إلى السنة القادمة حتى يحج فعاج الموت قبل أن يأتي الحج القادم فحينئذ هذا المال يخرج عنه حينئذ هذا المال لا يخرج عنه ما يؤدى به الحج لانه لم يجب الحج عليه وانما يجب عليه الحج اذا جاء زمانه ودخلت اشهر الحج فحينئذ يخاطب بالحج إلى بيت الله الحرام أما قبل الزمان فانه ليس بواجب عليه وحينئذ لا يجب ان يخرج من تركته ما يحج به عنه نعم يقول رحمه الله باب المواقيت يقول رحمه الله باب المواقيت المواقيت جمع ميقات فأصلهم ميقات وما أمدلت بواه يا أنا فصار ميقاتا الميقات مأخوذ من قولهم أطقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده سواء كان الشيء المحدد زمانا بالزمان أو بالمكان فإذا حد بالزمان فهو مأقة الزمان وإذا حد بالمكان فهو مأقة مكان عبادة حج لها ميقات زمان وميقات مكان وعبادة العمرة لها ميقات مكان وأما الزمان فإن العمرة تتعدى في سائر أيام السنة ولا حرج في أدائها في سائر أيام السنة ولا تراهتا في أيام التشريف أن تؤدى في أيام التشريف ولا حرجاء في ذلك خلافا لمن قال من بعض السلف أنها تكرر فالعمرة ليس لها حد معين بالنسبة لنقاط الزماني ولكن لها نقاط مكاني وأما بالنسبة للحج فله نقاط الزماني ونقاط مكاني والأصل في المواقيد الكتاب والسلة أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدالة الحج وجه الدلال من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الحج الشرعي في أشهر معلومات فدل على أنه لا حج في غير هذه الأشهر المعلومات التي أطقتها الله عز وجل وحددها وبناء عليه فإنه يقال إن حج يصح في زمان ولا يصح في زمان آخر وينعقد إحرامه في زمان ولا ينعقد في زمان وأما بالنسبة بالعمرة فإنه ليس لها ملقاة زماني ويدل على ذلك القرآن فإن الله عز وجل قال الحج ولم يقل الحج والعمرة ولذلك أجمعت الأمة ألا أن العمرة ليس لها ميقات زماني بمعنى أنه يجوز أداؤها في سائر أيام السنة وكانت العرب في الجاهلية تمنع من العمرة في أشهر الحج ويعدون ذلك من أشهر الفجور وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعث الأثر وانسلخ الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر وهذه يسمونها مختلقات العرب في الجاهلية او مسائل العرب الجاهلية التي أحدثوها على حنيفية وبدلوا بها دين الله عز وجل أنهم اختلقوا أنه لا يعتمر في أشهر الحج وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفتر الهجوم فجاء النبي صلى الله عليه ذلك وبيّن أن العمرة صالحة في أشهر الحج كما هي صالحة في غير أشهر الحج وأما بالنسبة للميقات المكاني فهي أمكنة حددها الشرع لا يجوز لمن مر عليها مريدا للحج أو مريدا للعمرة أو مريدهما معا أن يجاوز هذه الأمكان إلا وقد أحرم فأصلح كأنه مؤقت بمكان وحد معين لا يجوز له أن يجاوزه وهذه المواقف جمعها رسول الله عزيزي في حديثين في الصحيحين أحدهما حديث عبد الله بن عمر والثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع يقول عليه الصلاة والسلام يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نبينة ذلك ليسة ولأهل الشام الجحفة ولأهل يمن يلملم ولأهل نجب قرن المنازل وقال لهن, لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر هذا حديث عبد الله بن عباد الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيح يهل أهل الندينة منذ ذلك ليس وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل وأهل اليمن من يلمن فهذا من الحديثان أصل في تأقيف وتحديد الحد والعمرة بالمكان حيث لا يجوز من مرة بهذه المواقيد وعنده نية الحد والعمرة أن يجاوزها إلا وقد أحرم منها من؟ أفادكم الله فضيلة <تصفيق> الشيخ وجذاكم خير الجذا فضيلة الشيخ ماذا عن خانة الزوجة وعنة الزوجة أفادكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والله أما بعد خالة الزوجه وعملة الزوجة محرمة على التأقيد فلا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم That أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والسبب في ذلك أن المكاحة والزواج نذنة الغيرة وحينئذ كأنه بهذا الزواج يقطع الأرحام فيقطع البنت عن عمتها والبنت عن خالتها وفي هذا نفسدة عظيمة تقدم عن المطرحة تحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ولكن هذا التحريم كما قلنا يعتبر تحريما مؤقتا والتحريم المؤقت لا يجب المحرمية فلا يجز للزوج أن يختلي بخالة زوجته ولا بعمة زوجتي لأنها ليست بمحرم الله والله تعالى أعلم أسابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل أم زوجتي من جهة الرضاء اعتبروا أنا محرما لها أسابكم الله هذا مذبين على قولي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسل قد أشار إلى هذه النسلة الإمام بن رحمه الله في كتابه جامع علمي الحكم فحكى لي جمعا في هذه المساب على أنه منزل الرضاء منزلة النسب كما أن النسب في المصاهرة يوجد التحرين كذلك أيضا المحرمة بالرضاء تنزل منزلة النسب وهذا نبني على أن المعنى واحد فإننا إذا نظرنا إلى أن الرضاء منزل منزلة النسب فالأب لو تزوج عمراء فإنه حينئذ تكون هذه المرأة محرمة له. لك كذلك أيضا الأب من الرضاء لأنك ارتضعت لبنه نزل منزلة الأب من النسب وحينئذ تحرم زوجته كما تحرم زوجة النسب والله تعالى من الله ثان بعض العلماء يقول قياس النصف اقتضي حلها. حلها ولكن لا قائل به والسبب في هذا أن الله عز وجل ذكر التحريم بالنسب ثم أتبعه بتحريم بالرضاعة ثم أتبعه بتحريم المصاهرة ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك قالوا هذا يقتضي أن ما كان من الرضاعة من جهة المصاهرة حلاء وذلك لأنه وإن كان تحريم بالرضاعة كالتحريم النسب إنما هو في النسب ولا يرى المصاهرة آخذة الحكمة النسب فيرى أن قياس النصق فضيح الله ولكن يقول لا قائل بهذا والمعنى واحد فيها والله تعالى أعلم أسابقكم الله فضيلة الشيخ الربيبة لا تحل للرجل وتعتبر محرما لا فهل نفهم من ذلك أن أبناء الزوج محارم أيضا بالربيبة وكأنها أفسهم أسابقهم ليست الربيبة لمحرم لابناء زوج أمها فهي تحرم على زوج أمها ولا تحرم على أبنائه فلو أراد الإبن أن يتزوج الرذيبة وهي بنت زوجة أبي حل له ذلك ولا حرج عليه في ذلك بإجماع العلماء رحمة الله عليه فالرذيبة حلال لأبناء زوج أمها وإذا كانت حلالا فإنها ليست بمحرم ولا يجوز لابن زوج أمها أن يجوز معها الخلوة وليس بمحنة من في السفر ولا يجوز له أن يصافحها حكم حكم الأجابي سواء بسواء والله تعالى أعلم أسابكم الله فضيلة الشيء من أحرم بالنسك, بالنسك ثم جن وأساق بعد زمن فهل يعتبر ما زال متلبسا بالنسك فيجب عليه الأثمان هذه المسألة تسمى مثلة تنزيل المعدوم منزلة الموجود وهي مثلة راجعة إلى التقديرات الشرعية تقديرات الشرعية تنقسم إلى قسمين تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم وتوضيح ذلك أن من جن على حالة فإنه أثناء الجنون يعتبر فاقدا للحالة مثلا لو جل وهو مؤمن فإنه قبل جنونه مؤمن لكن لم ناجل فقد العقل وقد يتكلم بكلمات الكفر فننزل المعدوم من الإيمان منزلة الموجود ونقول لما كان مسلم قبل جنونه فهو مسلم الآن وآخذ حكم المسلم فلو مات دفن مع المسلمين ووره وأخذ حكم سواع بسواع, بسواع تنزيل للمعدوم منزلة الموجود وهذا على باب التقديرات الشرعية وقد تكلم على هذه المسألة الإمام العز بن عز السلام رحمه الله في كتابه النفيذ قواعد الأحكام ومصالح الأنام لكن البعض يرى أن الإحرام يسد بزوال العقل وحينئذ عليها أن يعيد النسب كما لو أحرم بالصلاة يرى أن العبادة بزوال العقل وزوال التكليف ويرى عليه الإنشاء لكن هناك مذهب لبعض العلماء رحمة الله عليهم أن المجنون يجوز لوليه أن يحججه كالصبيل وحين إذا جن بعد إحرامه صح من وليه أن يأخذه وأن يؤدي مناسك الحج سعلا ويكون الولي هو الذي ينوي عنه وهو الذي يتلفظ عنه ما هو الحال الصبي قالوا إنه لما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة في الصبي قالت له أن هذا حد قال نعم ولك أجر والصبي لا عقل له فالمجموم لسمه ورد بعض العلماء هذا وهو قول مدوشي هذا لما أحمد رحمة الله عليه وأشار إليه الإماني قداما رحمه الله في المغلي وكذلك الزركشي في المغططر على هذا القول يصبح يمكن إتمام النسك في حال الجنون وذلك أن النسك يقوم على شيئين الفعل والقول المصطفح بالنية وقص التقرب الله عز وجل فلما فات المجنون أن يتكلم ويقول بقصد النية ويعمل بدنية المعتبرة قالوا يطلب بقي الفعل والفعل بإمكان المجنون المجنون بإمكان ينقف بعرفة بإمكانه يؤدي الأفعال فيأخذه وليه ويجعله يؤدي أفعال الحج والعمرة ويتمها ثم يتحلل كما هو الحال في الصبي سواء بسواء والله تعالى عالمه أصار رسم الله فقيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لأخي أن يتزوج من أختي أختي من الرضاعة أثابت ملا بالنسبة لأخيك يجوز له أن يتزوج أخت أختك من الرضاعة من يجوز أن يتزوج أختك من الرضاعة نفسها إذا لم يكن قد ارتضع معك ولم تكن هذه الأخت قد رضعت الأمك بمعنى أن الرضاعة منفصلة عن أمك فإذا كانت أختك من الرضاعة فلا يخلو من خالتين إن كانت أختا لك من الرضاعة رضعت من أمك وأصبحت أخة من جهة رضاعها لنبن أمك فهي حرام على إخوانك جميعا من هذه الأم سواء كانوا أشقاء لك أو كانوا لأم لكن يجوز لأخيك من من من إذا كان إذا كانت هذه الأخت لها أخت يجوز لك يجوز له لأخيك أن يتزوج هذه الأخت لأن المحرمية اتصلت لهذه الأجنبية التي دخلت على لدن الأم أما أخصها يجوز لأخيك أن يتزوجها فأخت أختك من الرضاعة حل لأخيك من الرضاعة سواء دخلت أو لم تدخل الصورة الثانية أن تكون أختا لك من الرضاعة برضاعت من أمها فحينئذ ننظر في الأخ الذي يريد أن يتزوجها الرضاعة معك فهي أخته كما أنها أخته وأما إذا لم يرضع فالتحريم يختص بك ويجوز لأخيك أن ينتحها ويتزوجها لأنه أجنبي عنها والتحريم مختص بك أما إذا كانت الحالة الثالثة أختا لأختك من الرضاعة بمعنى أنها أخت لها بالرضاعة من جهة منفصلة عن التي رضعتها كأن تكون هذه الأخت رضعت من امرأة ثم رضعت من امرأة ثانية فحينئذ هي أختك من الرضاعة هي أخت لأختك من الرضاعة وليس في أخت لك أختكم من الرضاعة اسمها خديجة وخديجة رضعت من زينك وأنت رضعت من زينك فهي أختكم من الرضاعة وكل منكم يعني قد رفض هذا اللبن هذه الخديجة التي أختك من الرضاعة لها عائشة أخت خديجة رضعت من فاطمة عمراء ثانية فاطمة لا تشترك مع كذين حرمية ليس بينك وبينها محرمين وإنما دخلت أختم على أختك برضاع منفصل ليجوز لك أن تتزوج هذه أختة لأختك من الرضاعة لعدم وجوده لاتصالح التحرين والله تعالى أظنوا هذا بالنسبة للتحرين يتصل بمن يرتضل فأنت لا تحرم إلا من رضا لأن الأصل حل حتى يدل الدليل على التحليل فإذا شاركت الرأة في الرضاة فهي محرم له وتعتبر حرام عليه بالنسبة من بيها في الزواج وكل من شاركك في الأخوة من الأخوات إن اتصل بالغير لسبب منفصل عنك لأنه أجنبي ووجود هذه الوصلة وعدمها على حد سوا فلما كانت الأخت من الرضاة قد اضطبعت من إمرأة أجنبية غير التي رضعتها فقد أدخلت على نفسها اخوه غير الاخوه التي بينك وبينها وشين اذا يجوز باختها من هذه الرضعه الاجنبيه أن تتزوجها ولا حرج عليه والله تعالى اعلم طبيبه الشيخ ما صفنا الزواج من بيت احاره الزوجه الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد الجمع بين المرأة وبنت خالتها والمرأة وبنت عمها وبنت عمتها في خلافهم بين آه العلم رحمة الله عليه والأقوى والأصح أنه لا حرج في الجمع بين المرأة وبنت عمها والمرأة وبنت خالها وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجمعة بين الأختين وحرم الجمعة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبقي ما عدا هؤلاء داخلا في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك ولذلك الأصل حله حتى يدل الدليل على التحليم وعليه فإنه يجوز الجمع بين المرأة وبنت عنها والمرأه وبنت خالها وبنت خالتها ولا حرج عليها في ذا عليه في ذلك والله تعالى اعلم اسالهكم الله فضيله الشيخ قل السائل تزوج خال من امراه لها ولد عمره سنه ودخل بها فاكلنا هذا الولد مده رضاعه وهو تحت خالي فهل يعتبر الولد لخالي من الرضاعه فيجوز لامي ان تقابله وتصير امه ثانثه اسالهكم هذا الولد فيه تفصيل بالنسبة لهذا الولد إذا كان قد ارتضع من أمك التي هي زوجة لزوج أمه فإنه ينظر في هذا الرضاع إن كان في حال قيام الزوجية بين المرأة وبين والدك بين الأم ووالدك فاللبن لبن الوالد وحينئذ لا حرج ويعتبر ابنا للوالد هذا إذا رضع ارتضع من الوالدة والسؤال عن الوالدة تزوج خالي من مرأة لها ورد وعمره سنة فدخل بها فأتم هذا الولد مدة رضاع وهو حيني والد بالنسبة لهذا الولد أتم مدة الرضاع يعني عن هذه المثلة ثانية الولد عمره سنة وهو يرتضع من لبن أبيه بالنسبة لرضاعه من لبن أبيه لأنه فضلك ما أبقى والد سواء كان حيا أو طلق أمه فهذا اللبن الذي ارتضعه في الولد في السنة الأولى من الزوج الأول سواء واضح أنه أبوه لأنه ما يمكن أن يكون هناك لبن إلا من أبي لأن اللبن يثوب من الولادة اللبن قد تاب من الولادة فإذا كان هذا اللبن الذي ارتضعه خلال السنة من اللبن الأول الباقي من أبيه فلم يدخل والدك عليه بماء جديد لأنه إنما يكون ولدا لوالدك أن لو حملت من أبيك ثم وضعت ثم ارتضع اللبن بعد وضعها من أبيك أما هذا اللبن الموجود وهذا ينتبه لا في الرضاء. اللبن الموجود يعتبر للزوج الأول الذي هو والده وكون والدك عقد على هذه المرأة وهي تربع هذا الولد لا يغير في اللبن شيئا لأن اللبن للفحل الأول ولا يؤثر إلا إذا أدخل بحمل جديد وولدت منه وثاب اللبن فإن ثاب لبن من وطئ أبيك وأنجزت ثم ارتضع اللبن بعد الإنجاب فحينئذ هو محرم وأن إذا لم يرتضع فلم يتغير في الحال شيء وعقد والدك لا يغير من الحقيقة شيئا لأن الشرط في الرضا أن يكون قد ثاب اللبن من مائه أما إذا ثاب الماء غيره فهو للأصل وهو والده والولد أجنبي عن نساء الزوج الثاني والله تعالى عن أصابقكم الله فضيلة الشيخ قل الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هل هذا القيد يخرج كذلك حلائل أبناء الرضاع أم أنه لا أصابق منه قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قلنا المراد به إخراج ما كانت العرب في الجاهلية تفعل من ولد التبني فيتبنى الرجل ولدن لغيره ويقول هذا ابن ويصبح في النسبة إليه ويقال فلان بن فلان وهذا هو الذي ألغاه الإسلام وحرمه الله عز وجل وقال ادعوهم لآبائه وأمر المسلمين أن يردوهم إلى الأصل وحينئذ يكون ظلما للأب الأول أن ينسب ولده إلى غيره فالآية خرجت على هذا أما بالنسبة لمسألة الرضاع قد جاءت السنة تدل بعمومها على أن التحريم من الرضاع منزل منزلة التحريم من النسب فكما يسري التحريم من النسب مصاعرة يسري كذلك رضاعا والله تعالى ثم من جهة النظر واضح فإن الـ الـ الإبن من الرضاعة بينك وبينه الاغتذاء بلذنك كالإبن من النسب وحينئذ موت وعثه كموت وقصه النسب ولا فرق ولذلك تجد قوة الرضاعة كقوة النسب هذا صريح السنة وهذا يقوي ما ذكرناه الله تعالى أعلم أسابكمما فضيلة الشيح تقول السائلة ابنة قالتي رضاعة من والدتي رضاعة كاملة دون أن تقوم والدتها بإرضائي هل والدها وإخوانها وابناؤها محارم لي أسابكمما من نصة لبنتي خالكة تقول ابنة, خالت؟ ابنة خالتها ابنة خالتها إذا ارتضعت من أمها فإن والدها أجنبي عنها زوج الخالة أجنبي والسبب في هذا أن رضاعة بنته لا تقتضي سريان الحكم التي إليه وهو أجنبي إنما يسري الحكم أن لو ارتضعت من الخالة فتكون بنتاً له من الرضاعة إما لو جاء تحدى بناته أو جاء واحد من أبنائه وارتضع فالتحريم يتعلق بهذا اللذي ارتضع ويبقى ثوج الخالة والأجنبي على أجنبيته ولا يعتبر محرماً بدخول الإبن بدخول إبنه على الأجانب فهن أجانب بالنسبة لهم ولكن هن محارمة بالنسبة لإبنه وقد تكون المرأة محرم للأب ولكنها أجنبية للإبن وقد يكون العقل مثل الربيبة محرم للأب لكن ليست محرم لولده فالمقصود أن كون هذه البنت وهي بنت خالتك بنت خالتك قد جاءت وارتضعت من أمك فإنها بنت لأمك ولا يسري ذلك إليك فلست ببنت للخالة وإنما أنت بنت للأم وهذه التي دخلت وهي بنت خالتك تعتبر محرم لإخوانك من جهة أبيك الذي ارتبعت لبنه ويسر التحريم عليها عما أبوها فإنه ليس بمحرم لك ولا بمحرم لأخواتك وإنما هو أذنبي لأن زوج الخال وزوج العم يعتبر أذنبيا والله تعالى أعلم أساء الله فضيلة من حج مع رفقة قاموا بنفقات حج فهل هو ذلك إذا كان حجه للفريضة أم لا بد من إنفاق من فر ماله هذا حج غنيمة مدام رزقه الله عز وجل من ينفق عليها برحمة من الله ساقها الله إليه مدام الشيء جاء للإنسان من دون مسألة ومن دون استشراف فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عمر النال وعراد عمر أن يمتلع قال إذا جاءت من غير المسألة ولا استشراف فخذ هو تمول خاصة إذا كان الذي حد الإنسان معه إنسان له حق عليه كعنه وخاره والقريب الكبير أو إنسان أعطاه الله ضفط من المال ويشب طلاب العلم ويكلم العلماء ولا يهينهم ولا يقصد بهذا إذلالهم أو يريد شيئا من نفسه من الرياء والفخر فإنما أراد وجه الله ومحبة لآهل العلم وطلاب العلم وإكراما لهم فحي هلم أنه إذا وجدت عنده أغراضا من أن يقصد مثال الرياء والسمعة وأن الناس تنظر إليه وأنه يهين مثلا الطلاب العلم بهذه الطريقة أو أنك إذا حجزت معه ربما يذلك ببعض التصرفات فلا تهم العلم الذي في صدرك لأن الله أكرمك بالعلم فلا تهن. فحق على من أكرمه الله بالعلم أن يكرم العلم وهذا العلم الذي يرفعك على رؤوس الناس ومنبرك وفي درسك وفي موعظتك وفي خطبتك تكرمه كما أكرمه ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعزنا فحق على أهل العلم وطلاب العلم أن يترفعوا عن مثل هذه الأمور إذا وجدت شائدة أنه إذا لم توجد شائدة والرجل عرف بالفضل الصلاة والتقوى وأوسع الله له في الدنيا فأحبا تكون معه تفتي الجاهل وتعلمه وتشد الحائر وتدله ويكون الخير له ولمن معه من رفقة وتكون معون عن بر والتقوى هذا رجل نعم الرجل يدعى له كما قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح عند فجل الصالح فإذا وجدت رفقة صالحة أو أناس أثرياء وأغنياء فيهم الفضل وفي الأغنياء أناس وضع الله عز وجل في غناهم البركة فتجدهم يكرمون قلاب العلم ويكرمون العوام ويكرمون الضعفاء والفقراء فأنثال هؤلاء الذين عرفوا بهذا الفعل وعرفوا بإرادة وجه الله عز وجل تقبل منهم المكرمة وما إذا وجدت شبهة فلا ومع هذا فإن الأفضل والأكمل دائما لطالب العلم أن يتق الله في علمه وأن يكلم هذا العلم وأن كانوا يقولون من أسباب القبول في العلم الورع إذا كان الشخص وريعا عن أموال الناس وعرف العالم بالورع عن الدنيا والتورع عنها قذف الله في قلوب الناس شبه ووضع له القبول ولذلك لا يستشرف إنسان من آهم العلم الدنيا إلا أهانه الله وأدنه ونزع من قلوب العبادة القبول فلا تجد لمواعظه تأثيرا لأن أكمل ما يكون العالم إلى كم لا يقينه وإذا زرع الله في قلب طالب العلم النفس وتعود من بداية طلبه للعلم أن يجعل فطره إلى الله وغناه إلى الله سبحانه, بالله سبحانه وتعالى وأحس أنه في نعمة عظيما وأنه أوتي شيئا هو أفضل ما يؤتى وهو كتاب الله وسنة النفس وسلم فخاف من الله جل وعلا أن يهين هذا العلم الذي في صدري أكرمه الله كما أكرم هذا العلم وإذا نقي الله عز وجل لقى, يوم لقى ربه يوم يلقاه مكرما لدينه ومعزا له ويشهد الله ما بأنه أراد وجهه وأراد حظ دينه وهذا من ظنة المثوبة من الله جل جلال وكم قرأنا في تراجم العلماء بالسلف الصالح رحمة الله عليهم أنهم لما تورعوا عن الدنيا ملأ الله قلوبهم بالغنى وكان الرجل منهم يمشي مرقع السياغ ولكنه أغنى الناس لما قذف الله في قلبي وكم من أناس أهانوا العلم هذا موجود كلما وجدت الإنسان هنا العلم وكلما جاء الإنسان يريد أن يعطيه شيئا من حظ الدنيا أو تجده دائما عند أهل المال يطلبهم حضوب نفسه وجدته مهانا مذلا مقيتا ممقة نزعت من قلوب الناس نزعت من قلوب الناس القبول له نصلى الله السلامة والعافية ونعود بوجه الله العظيم من غضبه وصخطه فإذا فعل العدد في علمه هذا وفأكل به الدنيا ما قتو الله عز وجل وأهل العلم هم أهل الآخرة تلك الدور الآخرة فنجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساده ولقد بايع أصحاب رسول الله, صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا وكان الواحد منهم يصبط صوته فلا يسأل أحدا أن يناول حتى ينزل من ألا فرسه ويأخذ قوسه وهذا, وصوته وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب رسول الله وسلم لأن الله شرفهم بعلم السنة فأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا مظنة الخير للإنسان إذا وجد طالب العلم دائما عثيفا عن, عن أموال الناس عثيفا عن الدنيا مستغن بالله عز وجل مع, مع أنه مديون ومع أنه فقير لكن تجده, تجده في نفسه لا يمكن أن يهين العلم الذي في صدره شريطة أن لا يضيح حقوق الناس لكن يتجده لا يمكن أن يريق مع وجهه لأحد من أهل الدنيا أبدا حفظا لكتاب الله وسنة من صلى والله ما ضاقت عليه الدنيا إلا جعل الله له فرجا ومخص ولا أصلح في ضيك من العيش إلا جاءه الفرج من خيث لا يحتفل وهذا موجود ومعروف ومعهود لأنه لا من الله لعبده وهذه المناسبة بالنسبة لهذا السؤال تشمل طلاب العلم وغيره لكننا نؤكد على طلاب العلم لأنهم أحق والناس كلما وجدت أهم العلم على وراء واستغناء بالله عز وجل أحبته وأحبة العلم الذي في صدوره وأحبة العلم من أفواهه وشعرة هذا العلم يخرج من من طيب ونفس كريمة لأن الذي أكرم دين الله عز وجل خليق أن يكرم وخليق أن يحب ولا, ولا يمكن للإنسان أن يسيئ ظنه بالله عز وجل فالله ما أرقتك ما أوجهك لاحد من الدنيا إلا عظم عليك أن ترد هذا النوع بعد إراقته ولكن إذا جعلت فقرك لله عز وجل صان الله وجهك عن عبادك وصانه عن ظلم المسألة وهذا لا يكون إلا باللقيه الله جل جلاله فإن طلاب العلم وأهل العلم تأكد فيهم هذا الحق لأنهم عرفوا الله بأسمائه وعرفوا الله بالصفاته ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه غني وأنه الكريم يده سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة فطالب العلم عنده اليقين أنه إذا غناه الله لا يفكره أحد وأنه من أفكره الله لا يغنيه أحد فإذا أصبح أهل العلم يستشعرون هذه العقيدة وهم أعلم الناس بالله وهم أهل خشية الله وأهل الإيمان بالله عز وجل رفع الله قدرهم لهذا وصانهم وأجلهم وأكرمهم وجعل حسن العاقبة لهم وإذا رأيت الرجل يهين العلم أو بمجرد ما يطلب العلم يريد أن ينال به حبوض الدنيا أو ينال به أموال الدنيا أو ينال به السمعة أو الرياء فإنك لا تجده إلا في فقر وضيعه حتى انك تجد عنده الاموام الكثيرة الطائلة ومع ذلك لا تجده, تجده يزداد كل يوم فقرا الى فقر نصى الله سلام وعلا فمعان الله اغناه وبسط له من رزقه لا تجده يحمد الله عز وجل من كل قلبه فيملأ الله عز وجل قلبه فقرا الله عز وجل ويملأ الله عز وجل نفسه شرها وطمعا نصى الله السلامة والعافية فالله الله لطالب الانت وكان العلماء المشاعر كثير من يصوم بهذا لأن هذه تغرى عظيمة تغرى فساد على طالب العلم ولا يختص الأمر على كون الإنسان يقبل الشيء بل حتى يدوس الإنسان على الدنيا بأعجب أن يغنيه أو يختم إليه أو نحمد ذلك من الأمور التي يفعلها بعض طلاب العلم طالبا للدنيا فهذا كله مما يضر للإنسان ولا ينفعه يدعو لمن ضره أقرب إلى نفعه لذيئس المولى ولذيئس العشير فالغنى من الله والفقر إلى الله أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها لنا مليك محسن إلينا من نحن لولا فضره علينا تبارك الله وجل الله أعظم ما فهت به الأفواه سبحان من ذلك له الأشراف أكرم من يرجعون من خار اختار الله منك قلبك فهو محل النظر من الله عز وجل في كل لحظة الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك ما فيه من تفهيدي والاغتناء به سبحانه والفقر إليه واليقين به سبحانه فوالله لا ملأت هذا القلب بحسن الظن به إلا تلقات برحمته وفضله ومنه وكرمه ولا نزع عبد من قلبه اليقين بالله والغنى بالله والفقر إلى الله إلا ملأ الله قلبه فقرا ولو كان من أغنى الناس ثم لم يبال الله به في أي أوجية الدنيا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل فقرنا إليه وغنى ما به به ونسأله تعالى أن يرزقنا حسن الظن به إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم ومبارك علىنا قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حتن هاتف رقم خمسة أربعة ثلاثة أربعة اثنين ستة سبعة أيها الأحبة الكرام انتهت مادة هذا الشريق ولأنه بقي في الشريق مستفع فيسرنا إكمانه بهذه التلاوة أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فَأَطِيعُوا اللَّهَ ذات وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ ۚ فَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا بُشِّرُوا بِفَضْلِ رَبِّهِمْ وَحَمَاهُمْ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَرْضَوْنَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورفق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَحْدًا مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا هُمْ يُنْزَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَمِنْ غَيْرِ عُرُوبٍ وَإِنْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ إِحْدَى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع تابر الكافرين لِيُهْزَمَ الْجَوْرُ وَيُقَامَ الْقِسْطُ وَلَمْ يُكَرِّهُ الْمُجْرِمُونَ إِذِ اسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ, بألف من الملائكة وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهَ إِثْرًا وَيَطْمَئِنُّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن يَنصُرْ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذَا رَأَيْتُم مِّن يَعَاسَىٰ فَلَن تَنفَعَهُ نَفْسٌ وَلَوْ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم به ويذهب عنكم لجزى الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم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 ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله, فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن لنجأ في عذاب النار يا أيها الذين إ لَقثَُّ جَفَ جَحفًا فَ تُ والوم العجد وَضَي واللي يَومَدٍ دُبَهُ إ تحّ ف النثان إلا مْ تحّ فَ النفتَان أَ تحيزًا إلَ فيًا فقَذب بِغَضَض مَِّ وَمَأْو جَه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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتروا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فأذكم شيئا ولو كترت وأن الله مع المؤمنين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 أَصُمٌّ مُبْكَمٌ الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِ الْخَيْرَ لَأَدْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْهُمْ وَهُمْ يَصْرُخُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وان يهو اليه الشر وان تقف فتنه لعت طيبا الذين ظلموا منكم خاصا واعلموا ان الله شديد العقاب وَادْفُرُوا إِنْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون, تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاقِ فَأَوَاقُ وَأَيَّدَتْهُ بِنُورِهِ وَرَزَقَتْهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّهُمْ يا ايها الذين امنوا لا الله ورسوله لا تقولوا الله والرسول وتقولون اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه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 وَإِذْ يَمْكُرُهُ بِكُلِّ لَدِهِ كَيْدًا فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فَأَخَذَتْهُمْ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ بِقَدَرٍ وَبَوَائِبٍ وَعَذَابٍ شَدِيدٍ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ قَدْ سَمِعْنَا لو إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لِلَّهِ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اجْعَلْ عَلَيْنَا صَيْحَباً فَسنُسْجَدُ لِلَّهِ أَمَّا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وأنت وَمَا كَالَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَتَّغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَخُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَأَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْنَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْضِيَهُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَذْفُرُونَ